kam tu all of sofa padai jiwa sufah wa kuntu ahwa qurbahu wa waslah fa وليس عندي حالة تحلشني مثل الجفا وكل من عنا فني يحبه ما أنصافه يا أيها البر الذي من حيه صجر فرفا أظهرت من وجد الذي في مهجدي قد اختفى كرتني عهد مضى وطبعاً سالفة كنت به في غفطين ببديها ملتحفة يجر في ما بيننا كسم من الودي صفا قبته أرواحنا وهمها قد تبا يا ربنا يا ربنا عثنا بقرب المصطفى فإنه زادت بهر أروح منا شغفا <تصفيق> إلهي ذو فناء فنحن قوم من ضعف لا نستطيع الصبر عن محربنا ولا الجفا فكشف لي ذو رنا يا قد كشفاي ومن علينا باللقا محبوب جهرا وخفا السلي di atasnya, di atasnya, di atasnya, di atasnya, di atasnya, di atasnya,